الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه, رحمه الله يقدم, لكم هذه, يقدم لكم هذه المادة محمد رسول الله محمد الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اتذاب بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين في زمن قلت فيه الفاعلية وضعفت فيه القيم يحتاج كل واحد منا إلى زاد ولا نجد زادا يتزود به المسلم كمثل سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم فهي تحوي كل القيم وهي خير زاد يتزود به مسلم السيرة من أعظم مصادر القيم عندنا وسوف نتحدث عن قيمة من القيم العظيمة عند نبينا صلى الله عليه وسلم وقد تستغربون لهذا العنوان سوف نتحدث عن نزاهته وورعه صلى الله عليه وسلم النزاهة والورع اولا ما معنى النزاهة النزاهة البعد عن المطامع ابتعادك عن المطامع يعتبر نزاهه ترفعك عما لا يليق نزاهه بعدك عن كل شيء فيه اشتباه تركك للشبهات نزاهه وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الامه النزاهه الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه كالراعي يرعى حول الحمى الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبه لقد كان محمد قائدا سياسيا وزعيما دينيا في آن واحد لكن لم تكن لديه عجرفة رجال الدين كما لم تكن لديه فيالق مثل القياصرة ولم يكن لديه جيوش مجيشة او حرس خاص او قصر مشيد او عائد ثابت علمنا هذه النزاهة نحن كاممة مسلمة نحتاج لهذه النزاهة لكن ينبغي ان نتحدث عن نزاهته صلى الله عليه وسلم البعد عن الشيء نزاهة البعد عن النجاسة نزها، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله الاستنزه من البول أي البعد عن النجاسة النزهه البعد عن العمران والذهاب إلى الأرياف نزهه يقول لكم مش يتنزه مش نتنزه طيب نزاهته صلى الله عليه وسلم عظيمة وواضحة لأنه أصلا لم يكن من طلاب الدنيا ولم يكن من طلاب الملك وهذا واضح جدا في مكة قالوا له لو أردت ملكا ملكناك ولو أردت مالا جمعنا لك مالا فصرت من أكثرنا مالا فقال صلى الله عليه وسلم والله لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بشمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يقضي الله فيه وفي رواية حتى تنفرد هذه السالفة عجيب يعني هو اصلا واضح جدا محدد حتى ربنا سبحانه وتعالى قال له وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى نزاهه عجيبه وورع عجيب هذا الورع هو ثمرة الخوف والخشية يعني الإنسان يتعلم ويعرف الله المعرفة دي بتولد خشية الخشية بتولي الثمره في السلوك تكون نزيه في قولك نزيه في ألفاظك نزيه في يدك نزيه في تعاملك نزيه حتى في قلبك ورع ونحن نحتاج إلى هذا الورع تقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيته صلى الله عليه وسلم ضاحكا مستجمعا قط حتى أرى لهواته الله عروفة قال له سقف الحلق ما شافته أصلا فاتح خشمه يضحك ولكن كان إذا أعجبه شيء تبسم, تبسم يا السلام كان إذا جاء الغيث ورأى السحاب خاف وتغير وجهه يدخل ويخرج ويكثر من الدعاء قالوا يا رسول الله الناس يفرحون بالسحاب قال ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب ربنا عذبه ناس فلما رأوه عارضاً مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو مستعجلتم به ريح فيها عذاب ريح فيها عذاب ورأوه معطراً في الأفق قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو مستعجلتم به سبحان الله نزاهة وورع عجيب أديكم مواقف في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إني لا الى إلى أهلي في بيته يجي ينوم فأجد على فراشي تمرة تمرة واحدة بس يلقى في السرير دار ينوم في بيته ما حق الزور ولا في الشارع يخلينا الف في الشارع بيشيله خليه في الشارع حق الناس قاعدين نشيله نحن إني أنقلب فأجد على فراشي تمرة ساقطه فأهم بأكلها يدور يا كلا لي خشمه قال فأتذكر أنها ربما تكون من تمر الصدقة فأدعها لأن صدقة لا تحل له كان عليه الصلاة والسلام من كمال هديه يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة بل جاء في نزاهته عليه الصلاة والسلام أنه وجد الحسن بن علي يريد أن يأكل من تمر صدقة جابوا بولا التمر قال لا تقسموا للناس بصدقة قام الحسن جاء شافع دائر يشير من التمر قام الرسول عليه الصلاة والسلام قال لي قال كخ أما تعلم أن لا نأكل الصدقة للشافع والله العظيم النزاهة دي مهمة مهمة جدا يا أخي سلفنا قالوا شنو قالوا ترك دانق دانق أقل وحدة في العملة ترك دانق أحب إلينا من خمسمائة حجة أي زول فينا يقرر يبقى نزيه وتبدأ النزاهة من القلب نقاء وصفاء تجاه الناس وأعظم النزاهة نزاهة اللسان وسلامته من الألفاظ النابئة والعبارات المشينة والإطلاقات والتعميم ثالثا نزاهة الأيد من الحرم هل تستطيع أن تتحرى الحلال في مطعمك ومشربك كما كان عليه الصلاة والسلام يتحرى الحلال في مطعمه ومشربه إن خلق وقيمة النزاهة من القيم التي ينبغي أن تسعد بها المجتمعاتنا لا للرشوة لا للمحسوبية عدل كده لا للرشوة لا للمحسوبية لا لأكل أموال الناس بالباطل لا لمد اليد للمال العام لا للاختلاس وشفيت ذا من أمراضه وملأت كل الأرض من جدواك نعم للنزاهة لنكون امتدادا لنبينا صلى الله عليه وسلم لا خير فينا إذا لم نكن مثله في الورع وفي النزاهة هذا نبينا فاسعدوا به وصلوا عليه معي وقولوا صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم